بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ل ث ة من برنامج العظماء ا ل م ئ ة في هذه ا ل ل العظماء ل ح ق ة سنبدأ في سبر أغوار في ا م ئ ة و س ن ب د أ باسم العظيم ا ل أ و ل من أ ب ط ا ل ن ا ا ل م ئ ة ب د ا ي ة أ ح ب أ ن أ و ض ح ب أ ن العظماء الذين سيذكرون في هذا البرنامج سيكونون دون ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ف ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل هم أ ع ظ م البشر على ا ل إ ط ل ا ق و أ ع ظ م ه م هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما سأذكرهم الأنبياء أن العظماء المئة الذين سأذكرهم في هذا البرنامج سيكونون من البشر من الزمان الذين هذا البشر والرسل على أن يرتبوا بشكل لا يراعى فيه فارق على بشكل في سيكونون فيه دون أو فارق لاسباب م ك ن أو أ وذلك حتى فارق العظمة ل س أ ذ ك ر ه ا فيما بعد إ ل ا أ ن ن ي س أ ض ع استثناء وحيدا في هذا البرنامج حيث سيكون العظيم ا ل أ و ل من العظماء المئة هو نفسه ا ل أ ع ظ م بينهم بل هو ا ل إ ن س ا ن ا ل أ ع ظ م بعد ا ل أ ن ب ي ا ء م ب ا ش ر ة فهو أ و ل من سيدخل ا ل ج ن ة من ا ل بعد ش ر ب ا ل أ ن ب ي ا ء بعد أ ن كان أ و ل إ ن س ا ن حمل ش ع ل ة التوحيد التي تركها الأنبياء لينير بها ظلام الدنيا في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها ليكون هذا الرجل صاحب السبق في تحمل عبء ا ل د ع و ة التي أ و ك ل ت ل أ و ل م ر ة في التاريخ إ ل ى البشر العاديين دون الانبياء أ ن ب ي ء ع ظ ي م ا الأول هو رجل من قريش اسمه رجل هو قريش من ع د الله بن عثمان بن ب أ ق ح ف ة بن عامر التيمي القرشي وهو نفسه الرجل الذي عرف في التاريخ باسم أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أ م ا سبب تسميته ب أ ب ي بكر الصديق ف أ ب و بكر لتبكيره في الدخول في الاسلام إ س ل م والصديق لتصديقه لحادثة لتصديقه ل إ ر ا ا ء و م ع ر من وسلم النبي من دون أول وتصديقه ولو لحظة برسالة صلى الله عليه وسلم من دون أن يشك ولو للحظة بصدق الرسول صلى الله عليه بصدق يشك و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ع ظ م ت أ ب ي بكر رضي الله عنه أ ر ض ا ه و إ ن كانت قد برزت بعد إ س ل ا م ه بشكل لافت إ ل ا أ ن ه ا لم تكن و ل ي د ة ا ل ل ح ظ ة فقد كان أ ب و بكر من خيره رجال مكه ة قبل الإسلام، ف و أحد العشرة الذين قبل س م ت ي في ن ه ه م أمور مكة ج ي ت ه ا وقد عهد إ ل ي ه أمر ا ل والكفالات في قريش فكان لزاماً على د أراد ي في قريش، ي ا فكان ت من أن س ت د ي شيئاً في ي ن أن مكة ط ل ب ك ف ا ل ة أبي أ بكر الصديق أولاً ولان ً و ل أ فضل أبي بكر ا لا ص د ي ق ل يخفى على أ ح د من المسلمين و ل أ ن ذكر جميع مظاهر عظمه هذا الرجل تعتبر من رابع ا ل مستحيلات فقد فضلين فقط فياه للصديق يقدم قمة القيامة ارتأيت باب الإجاز أن أذكر فضلين اثنين فقط لو لم يقدم أبو بكر سواهما للإسلام لك فياه لك يتربى على قمة الصرح العظماء أذكر بكر يتربى أن أبو لكي يوم من لم لو لك على إلى أ م ا الفضل ا ل أ و ل ل أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وهو فضل علي وعليك وعلى سائر المسلمين بل البشر وعلى سائر البشر هو وقوفه حائلا منيعا أ م ا م انحدار العنصر البشري إ ل ى ظلمات الجهل والتخلف وذلك بعد انقطاع الوحي السماوي وانتهاء زمن الأنبياء والرسل وتعالى بدعوة التوحيد العصور الأنبياء إلى الأبد فلقد بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء بعد بعث سبحانه عبر انقطاع جميع زمن ف آ م ن بهم من آ م ن وكفر بهم من كفر ولكن أ غ ل ب أ و ل ئ ك المؤمنين وذريتهم انحرفوا عن ج ا د ة الصواب بعد موت أ ن ب ي ا ئ ه م فحرفوا ر س ا ل ة الله عن قصد أ و غير قصد ف أ ش ر ك معظم العرب بعد موت نبي الله إبراهيم عليه السلام بالله الواحد. وعبد النصارى أن إبراهيم بالله وعبد بعد عليه عيسى عليه السلام بعد أن رفعه الله السلام الواحد، السلام الله، رفعه بل إ ن بني إ س ر ا ئ ي ل عبدوا العجل لمجرد غياب موسى عنهم ل م د ة أ ر ب ع ي ن يوما فقط بل وصل الشطط ببعض الناس لكي يطوفوا حول قبور أ ن ب ي ا ئ ه م و أ و ل ي ا ء الله الصالحين ولما كانت ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم هي آ خ ر ر س ا ل ة تبعث للبشر أ ص ب ح ضياع هذه الرساله ة أو ت ح ر ي ف ا ضياعا للمستقبل البشري و أ س ب ا ب كينونته و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ذلك كاد أ ن يحدث فعلا لولا أ ن سخر الله لبني البشر أ ب ا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وجزاه الله عن هذه الأمة كل خير فوقف هذا العملاق العظيم فذهب للناس ليبين لهم أعظم الأنبياء قاعدة عرفتها البشرية بعد البشرية قاعدة ا تكتب و ل ل هذه بحروف من ب من ك ا ن فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد يعبد محمدا محمدا قد مات ل ل الله, فإن الله حي لا ل ه هذه فإن ا حي يموت ع ب ا ر ة التي سمعناها و ق ر أ ن ا ه ا كثيرا هي ا ل ع ب ا ر ة التي حفظ الله بها هذا الدين عن طريق أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه و ارضاه وهي ا ل ع ب ا ر ة التي أ ج ر ا ه ا الله على لسان أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه لكي يصل هذا الدين إ ل ي و إ ل ي ك بدون أي تعب أو تعب ع ن اي هل فهمت الآن مدى عظمة هذا الآن الإنسان؟ الأمر ل مدى عظمة ا ا ن ث الذي أصبح فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعظم إنسان فيه رضي أصبح أبو أعظم بكر ف عنه ر ع تعب ه البشرية ب د ا ل أ ن ي او ء ا الصديق الله ل ل ر بكر رضي س هو كون أبي ع ن ه و أ ر ض ا ه أ و ل رجل في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة ينتصر في آ ن واحد على إ م ب ر ا ط و ر ي ت ي ن عظيمتين ملكتا مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها فالمعلوم أ ن ثمه ق ا ع د ة ع س ك ر ي ة ث ا ب ت ة منذ قديم الزمان ما زالت تدرس في الكليات ا ل ع س ك ر ي ة ا ل ح د ي ث ة أ ل ا وهي تجنب فتح أ ك ث ر من ج ب ه ة و ا ح د ة في القتال العسكري فلقد انهزم نابليون انهزم بونبارت عندما مع ثانية فتح جبهة ر ولكن س ي ا ا ق وتمزق ممزق ي ي جيش ص ر هتلر شر ة أدولف عندما ف ر في فتح ي ت جبهة س ا ل ر ابا د الشرقية و ج ه ة أ و و ر ب ا ل غ ر بكر ي في ة آن واحد و ل ن أبا ب ك الصديق رضي الله عنه وأرضاه رضي عنه كان هو القائد العسكري ا ل أ و ل في ت الذي ر ي خ ا أ ر ض ا ل كسر هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ع س ك ر ي ة وذلك بقتال جيوش أ ك ب ر إ م ب ر ا ط و ر ي ت ي ن في ا ل أ ر ض انذاك في نفس الوقت فبعد أ ن رفض أ ب ا ط ر ة الفرس والروم السماح لدعاه ا ل إ س ل ا م بنقل ر س ا ل ة التوحيد للشعوب ا ل م س ت ض ع ف ة قام أ ب و بكر الصديق بتسيير كتائب النور فدك الصديق قيادة خالد الوليد أبداه كسرة بكر الجبهة الشرقية بجيش تحت قيادة البطل الأسطوري خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه وزلزل أبو بكر ديار الروم على الجبهة الغربية على وزلزل على حصون بجيش رضي تحت أبو بن عنه ب ج ي ش تحت ق ي ا د ة العملاق أ ب ي ع ب ي د ة عامر بن الجراح رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وما هي إ ل ا سنوات ق ل ي ل ة من إ ع ل ا ن أ ب ي ب ك ر الحرب على أ ع ظ م إ م ب ر ا ط و ر ي ت ي ن عرفهما ل تاريخ في وقت متزامن حتى أ ص ب ح ت د و ل ة ا ل إ س ل ا م ا ل د و ل ة ا ل أ و ل ى في العالم ب أ س ر ه هل فهمت ا ل آ ن مدى ع ظ م ة هذا الرجل هل فهمت ا ل آ ن لماذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أ ب ا بكر الصديق لكي يكون هو ا ل إ م ا م المقدم هل فهمت ا ل آ ن لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم و ي أ ب ى الله والمؤمنون إ ل ا أ ب ا بكر فقد كان هذا الرجل هو أول إنسان على وجه الأرض هو وجه أول على يحمل شعله التوحيد التي تركها له ا ل أ ن ب ي ا ء لكي يحملها إ ل ى مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها الجدير بالذكر أ ن أ ب ا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لم يكن آ خ ر من قاتل إمبراطوريات بها وانتصر واحد عديدة في آن واحد وانتصر بها. فلقد جاء رجل من أ ق ص ى بلاد المغرب الإسلامي بعد أ ك ث ر من أ ل ف و ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ة من موت أ ب ي بكر الصديق فلم يكتفي ذلك الرجل بقتال إ م ب ر ا ط و ر ي ت ي ن فقط بل قام بقتال أ ع ظ م ثلاث إ م ب ر ا ط و ر ي ا ت في العالم آ ن ذ ا ك ف م ن يكون ذ ل ك ا ل ل العظيم الذي الإسلام؟ ر ج أنجبته أمة الإسلام والذي أ ص ب ح اسمه رمزا لثوار العالم في ا ل أ ر ض كلها وكيف استلهم منه ثوار آ س ي ا و أ ف ر ي ق ي ا و أ م ر ي ك ا ا ل ل ا ت ي ن ي ة معنى الكفاح المسلح وكيف اعتبره ثوار فيتنام أ س ت ا ذ ا لهم وما ح ك ا ي ة م ع ر ك ة أ ن و ا ل ا ل أ س ط و ر ي ة التي كانت وبلا شك يوما من أ ي ا م الله الخالدة س أ ت ش ر ف بمتابعتكم ل ل ق ن ا ة على اليوتيوب لكي تصلكم حلقات البرنامج أ و ل ا ب أ و ل و س أ ت ش ر ف أ ك ث ر ب ق ر ا ء ة مقترحاتكم و ا سفسراتكم ا بعد كل ح ل ق ة تابعو ا معنا ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة لكي نتعرف س و ي ة على أ س ط و ر ة المغرب ا ل إ س ل ا م ي كونوا في الموعد السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته No, no.